فيك. يرضى عليك. الل الله يرضى عليكم حجب لا تصريح <تصفيق> مغامرات ل ح ي نحدد موقعكم ونرسل لكم نعترض ا احنا ان ع ي ت ر ن اهل يعني. حرام <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الحمد و ل ل تيسر. ا ح م د ل ل ه و ا ليس ل ه ت ر ا لديهم ح م لله. ل ل ا و ا ل ل ف تصريح يعني كل شيء خط حط ل ل ي اكثر من مكتوب ش ي شادي شادي شادي شادي ش ا د ا د ي شادي ش ا د شادي ش ا د ا د ي ش ا ب ي شادي ا د ي شادي شادي د ي ا د شادي شادي شادي ا د ي ش اللهم صلى الله م ع ل ي ة وسلم ا على عبد الله ورسول ع الله ص ل و الله ع ا ل ي ز ي د ت ع ا ل بندق م بادئ بادئ ذي نسال الله عز وجل ان يكتب لكم الاجر المثوبه في خطواتكم ومجيئكم ونجعل ذلك في موازين حسناتكم ومن نعم الله عز وجل هذه ا ل أ ي ا م التي نعيش فيها ف إ ن ه قد اجتمع فيها فضل الزمان والمكان واجتماع المسلمين في مكان واحد وفي بلد حرام وفي شهر حرام وفي أ ي ا م ف ا ض ل ة ع ظ ي م ة عند الله عز وجل وعظيم العمل فيها ولذلك لما ذكر الله آية والآيات يعظم تعظيم في الأيام التي في الحج قال شعائنا الله فإنها من تقوى القلوب في تعظيم شعائر الله عز وجل في هذه الأيام وهذه الأماكن والآيات التي جعلها الله ذلك وجل وجل تقوى هذه وهذه ومن من عز عز هذه ا ل أ م ا ك ن وهذه ا ل أ ي ا م آ ي ا ت ع ظ ي م ة ولعل من أ ع ظ م ه ا ما تشاهدونه وانتم تتحركون ا ل آ ن من اجتماع البشر من أ ف ق ا ع الدنيا في مكان واحد مع اختلاف لغاتهم و أ ع ر ا ق ه م وطبقاتهم ثم يجتمعون ثم في مكان واحد مع ك ا واحد ن م هذه الفروق إ ل ا أ ن ه م بينهم من ا ل م ح ب ة والتاخي والتعاون ما تلمسه في كل جانب من جوانب حركتها حتى أ ن ك يندر أ ن تجد بينهم خلاف يعني يعرفو ا بعضهم بعضا من وقت ط و ي ل وهم ليس بينهم ذ ا ك ا ل تعرف ا لكنهم في و امن و ح ب و ت ع خ ي يحتاج انسانا ل ف س ن ا ل س ؤ ا ل المهم ما هو هذا الرابط الذي جعل هؤلاء بهذه المثابة. المثابة بهذا ه ل م الشكل ب ة ا م ا بهذا ا ب ة ل كيف وصلوا الى هذا المسلم ت رغم أ ن ه م لو نظرتم فيهم الصيني من ا ل ص ي ن ا س ت ر ا ل ي من استراليا استرالي والهندي من الهند و ا ل أ و ر و ب ي من أ و ر و ب ا و ا ل أ م ر ي ك ي من ا ل س ل ا م تعالوا نشا ومع اختلاف اللغات و ا ل أ ع ر ا ض والطبقات منهم الغني ومنهم الفقير منهم الرئيس و ا ل ب ر ؤ و س يعني فهنا ما الذي جعل هؤلاء يصلون الى هذا المستوى、تعبوا. هدف ا ل م ن ت ق ى واحد جميل、مم. جميل اذن ها؟ جميل. ذكرتم الان المعتقد والهدف واحد ا ل ت ع ب د ا ر ا د ه الله عز وجل إ ذ ا لاحظوا ا ل آ ن ليس المكان له علاقه بمعنى هل في ع ل ا ق ة للمكان ما لا ه ع ل ق ة إيه؟ هل ا ل م ك ا ن ع ل ا ق ة ع ل ا ق ة باتحاد ا ج لا. م ي ع ت أ و ي أ ف ئ د ا ت ه م وقلوبهم الى البيت اذا لاحظوا هنا في م ج م و ع ة مكونات سببت ا ل أ و ل فيما يتعلق بالقلوب ا ل ث ا ن ي فيما يتعلق بالغايات والمقاصد والثالث فيما يتعلق بالمكان أ م ا ب ا ل ن س ب ة للغايات فتلاحظون <تصفيق> تعال ن ش س ك تعال تلاحظ ان المبتغى و ا ل غ ا ي ة اتحدت ولذلك وجود غ ا ي ة و ا ح د ة يتجه إ ل ي ه ا الجميع سبب من أ س ب ا ب التقارب والاتحاد واختلاف ا ل غ ا ي ة سبب والتباعد فكل له ايش غ ا ي ة م ب ت غ ى فهذا سبب اول السبب الثاني لما اصبحت ا ل غ ا ي ة و ا ح د ة في سبب ثاني ذكرتم ما هو المكان ما الذي في المكان سبب التاخي و التعاون تشريف الله من المكان الى مكه قال له ي و ايش ايش وضع فيه ق ب ل المسلمين مدرسه بيت الله قبلت المسلمين لا جعل فيه خسر السيد ا ل ح ر جعل هناك تعلق م ح ب ة تعلقت بهذا المكان فهنا المكان جعلت ا ل أ ف ئ د ة تهفو إ ل ي ه تشتاق إ ل ي ه على استعداد تام أ ن تتخلى عن أ ش ي ا ء ك ث ي ر ة بسبب إيش أ ن ت أ ت ي الى هذا المكان ولذلك فاجعل أ ف ئ د ه من الناس ايش وكل من يعرف الذين يسلمون ل أ و ل م ر ة و ي أ ت و ن إ ل ى هذا المكان أو يعانون السنان السنين الطوال حتى ي أ ت و ا ل هذا المكان ما الذي يشعرون به حينما يصلون إ ل ي ه ويستلموا الحجر ا ل أ س و د ويخطو ا هذه الخطوات في هذه ا ل ب ق ع ة المباركه ة يعني ي ل د م من الاشتياق والمحبة الاشتياق ما لا يتخيله ا ل إ ن س ا ن إ ل ا من شعر بشيء مما شعر به ا ل أ م ر الثالث إ ذ ا عندنا ا ل أ و ل ما هو ا ل غ ا ي ة ا ل غ ا ي ة و ا ح د ة المكان ا ل ث ل ا ث ة ها ه ا ل ث ا ن ي ي ق و ل و الثالث ايش ويعتب غاية. الغايات ا ل غ ا ي ة واحده ة اللي و إيش ما الذي يفعلون هنا اللي هو التعبد ل ل ي هو ا هنا في هذا المكان أ ه م ق ض ي ة يشعر بها من ي أ ت ي الى هذا المكان هو التزود ا ل إ ي م ا ن ي المتعلق بالعبادات التي يؤديها في هذا المكان إ ذ ن يقصد ويريد غ ا ي ة و ا ح د ة في مكان تحن إ ل ي ه ا ل أ ف ي د ة وهنا يتعبد ويتنسك ويتاله لله رب العالمين ثلاث محاور توجب لمن جاء إ ل ى هذا المكان يريد الله الدار ا ل آ خ ر و ي ت أ ل ه ويتنسك ويتعبد له و م ح ب ة واشتياق لهذا المكان وتعظيمه هنا تجد بين اهل هذه الثلاث اصول بينهم من ا ل م ح ب ة والتاخي و ا ل ت ا ز م والتواضع و ل ن الجانب و ا ل م ش ا ر ك ة والشعور الواحد ما يدل على ع ظ م ة هذا الدين و أ ن ه عظيم ولذلك السؤال لو كان أ ح د أ ت ى ل هذا المكان وليست غايته الدار الاخره و إ ن م ا عرض ا من العرض أحيات الدنيا ليس في ذهنه ولا مقصده الله ولا ت أ ل ه و إ ن م ا يريد عرضا من العرض ا ل ح ا ت ه الدنيا كيف سيتعامل مع هذا الجمع تعاملنا غير حاجه اثنين فيها ن ف ع انفعال لا استطرحت نوع م ا يستطيع تحملهم م ا يعيش روح المسلم مع أ خ و ا ن ي ن د ه غ ا ي ة و ا ح د ة كيف يمتص هؤلاء هو جاب يقوم ب ع م ل ي ة ا ل ج ب ا ي ة ليس لديه إ ل ا أ ن ا كيف أ س ت ط ي ع اخذ كل ما في جيبك وكيف استطيع ان استغلك في اي ف ر ص ة تسنح لي وكيف اضحك عليك واخذ ما لديك هل هو متسخ معه ه ابدا ا س ت ر ا ت ي ج ي ة م خ ت ل ف ة ولذلك تعامله مختلف ولا لا أ م ا من كان معهم إ ي ش تعامله هو معطاء, هو معطاء كيف أ خ د م ك كيف أ ع ط ي ك كيف أ ق د م لك أ ح س ن ت ه ا ا ل كل ا م ا ل آ ن أ ن ه ا ل آ ن لما ن أ ت ي لهذا المجموع من المفترض أ ن يكونوا على و ح د ة و ا ح د ة و أ ل ف ة و ا ح د ة واتحاد واحد هذا مشكلته أ ن ه خارج النسق مو مستقيم معهم ويفكر عكسهم إن ك ا ن و ا ل ل ه يقوم ر ي يستغلها د أن ف ط للحياة الدنيا ا عنده ب م ق ا ه د أن يغش و ي س ر ق و ي ن ه ب ويبتز والصور التي يعني ي م ك ن ت ش ا ه د و ن ش ي ء منها م ن ا ا ل ب ت ز ا ز والكذب ي ع يعطيك ن ي ب ل أطفال ع ب ة ي م ك ن في حجم ا ل ف ن ج ا ن ه ذ ا ف ق ط و ل ا حتى ا ل ل ج و ا ه ذ ا أ و ي ع ط ي ك أي ش ي ء س ع ر ه ا بريال ه و ما ي ق و ل له خ م س ي ن و س ت ي ن ت و ص ي ل م ن ه ن ا ل ن ه د كيلو إلى كيلو ثلين إلى م السبب ي ق و لك ل ا م م خ ي ن و س ع ي ريال ن ا ل س ب ايش إنه عارف انك انت ما تعرف فيضاعف كل شيء اما لو سنحت له ف ر ص ة ان يسرقك ويبتزك ايش لا يتعد هذا بصرف النظر عن مدى اشكاليته هذا هل هو مستقيم مع هذا الجمع والتاخي وهذه ا ل ص و ر ة ا ل ع ظ ي م ة في اجتماع أ ه ل ا ل إ س ل ا م من كل مكان في هذه ا ل ب ق ع ة ولا تقول هذا ص و ر ة نشاز؟, نشاز تتمنى أ ن تكون انها غ ي م و ج و د ة ا ل ص و ر ة ا ل م ق ا ب ل ة هو ذلكم ن المعطاء المهمته ل ي هنا كيف أ خ د م هؤلاء أ ن ا كيف أ ك س ب هذه ا ل س ع ا د ة أ ن أ ك و ن خادم لكم أ ن ا كيف أ ص ل لهذا الشرف العظيم أ ن أ خ د م ك لماذا ل أ ن ه مفهومه مختلف ولا لا مفهومه مبني على أ ن إ ب ر ا ه ي م الخليل و إ س م ا ع ي ل ليش ان بهر بيتها ل م ا ط ا ئ ف ي ن والعاكفين والمدينه وكعزه اذن م ه م ة إ ب ر ا ه ي م و إ س م ا ع ي ل ليش؟ ا ل خ د م ة وذكر فيها التطهير و ت ن ظ ي ف و ا ل ق ي ا ب مهمتهم خ د م ة من ي أ ت ي لهذه ا ل ب ق ع ة ا ل م ب ا ر ك ة والعجب يا م ش ا ي خ أ ه ل ا ل ج ا ه ل ي ة يا شيخ كانوا يتنافسون على خ د م ة هؤلاء ويرون أ ن ه أ ك ب ر شرف أ ن تخدم هؤلاء مجانا وتخلط لهم إيش؟ السويق بال... بالسمن وتقوم على رفادتهم ووفداتهم وسقايتهم وتقوم لهم بذبح الجزور و... يعني شرف ش... وهم ج ا ي ش هم ا ل و ل ا ة و ا ل ع ز ة ل أ ن هذه ا ل س م ة هي س م ة هذا ا ل ب ك ا ن من يكون فيه خادم لمن ي ف د إ ل ي ه أ م ا ا ل أ و ل جاب تعرفون ا ل ج ب ا ة مهمه ت كيف يجب ي ويسرق ويبتز هؤلاء ها ولذلك هنا أنت في الحج إ ذ ا جيت هل أ ن ت مهمتك تصبح تجادل وتماكس وتلاكس وتقاتل وتح... وتخايف على مالك وخايف على سكنك وخايف على طعامك ولان ي ص ب و ن عليك في ا ل أ ك ل وسلمت ن في ا ل س ي ا ر ة وسلمت ن في السياره ة ا س ك ن ت في السكن وسلمت ن في ا ل س ك ر ما سلمت في المدرسه ح ذ يخايف ا ن عليها وسيارتك خايف عليها ولبسك خايف عليها هل, هل يتصور أ ن يكون هذا بهذا المثال أ م هنا ث ق ا ف ة م خ ت ل ف ة وعي مختلف. وعي مختلف ولذلك ع ي م خ ت ف و ل لاحظوا ا ل آ ن ا ل أ ص ل في هذه ا ل ب ق ع ة أ ن ه من ي أ ت ي إ ل ي ه ا من أ ق ا ص الدنيا غايته و ا ح د ة ومن المفترض أ ن تتحد مع غايه م ن الموجودين هنا غايتهم نفسها و ا ح د ة ما عند الله و خ د م ة هؤلاء واولئك جاؤوا ل أ م ر واحد وهو كيف ي ت ع ب د و ي ت ن س ك و ا لله ع ب ا د ة ص ح ي ح ة في هذا المكان هنا تلاحظون هذه الروح ا ل ع ا ل ي ة طبعا تلاحظون ي ان مشايخ أ ا س ت ر ا ت ي ج ي ة التاخي هنا ستكون أ ع ظ م خ ص ي ص ة يشعر بها الجميع يعني إ ذ ا كان هذا ا ل ح ا ل ة سيصبح حتى لو ما تعرف يعرف لغتك ولا تعرف أ ن ت لغته ولا يعرفك ولا تعرفه لكن مجرد تقابلت ل م د ة س ا ع ة و ل ا ساعتين هل سيشعر بهذه المعاني ولا ما يشعر سيشعر بها في أعلى مستوى ويقول أنا عشت في بيئة وناس ليس في ويقول في بيئة مثيل في الدنيا عشت أعلى بها لهم أنا أ م ا لو كانت ا ل ص و ر ة م خ ت ل ف ة فسيقول ها سيقول لم أ ج د طعم ا ل إ س ل ا م و إ ن م ا وجدت شر القوم وبئس الناس وبئس ما ر أ ي ت وبئس ما شفت وبئس ما تعاملت وسيتفسد م قاصدوا و ل ما تفسد ستفسد ل أ ن ه أ ص ل ا سار يتلذذ ب ا ل ع ب ا د ة و ا ل ط ا ع ة ولا سار مشغول بمصيبته ولذلك يا شيخ ح ك م ة الله في اختياره هذا المكان ل ت ح ف و اليه أ ف د ه الناس وما من نبي إ ل ا وحج هذا البيت ولا تقوم ا ل س ا ع ة إ ل ا إ ذ ا انقطع ركب هذا الحجيج وجعله بهذه ا ل م ث ا ب ة ا ل ع ظ ي م ة ل ه ذ ه المقاصد ا ل ع ا ل ي ة ي أ ت ي هنا يتزود و خ ي رزات ا ل هنا وقود ولذلك يتابع ب ي ن ا ل ح ج ا ل ع م ر ن م ا ي ب يحط عنه ا ل ا و ز من أ ج ل إ يحط ش هنا ي عنه إ ي ش يحط عنه ا ل أ و ز ا ر و ل ل ذ ك كيوم يعود إذا ل ا ح ظ و المعاني ا مرتبطه ر ت ب كله هنا وللا ا ما في و ا ح د ج ا ي ه ن ا ي ق و ل ب ت زود ب ش ي ء ث ا ن ي لا أ ن ا ج ا ي ت زود ب ا ل ت ق و ى واليمان إ أ ن ا ج ا ي هنا أ حط عن ال أ و ز ا ر والالام والثروب والسيئات ا ل ت ي ا ق ت ر ف ت ه ا ب س م ع ي و ب ص ر ي و ل س ا ن ي و ف ع ل ت و ف ع ل ت أ ن ا هنا س أ ض ع عني ا ل ح م ل ا ل ثقيل هنا وعود أ كيوم ولدتني و س أ ج د من ي خ د م ن ي وهو يشعر أ ن ا ل خ د م ة هنا شرف خ د م ة شرف وليست عبء طبعا هذا إ ذ ا لمسته في رجل أ م ن ولمسته ا ل في رجل ن ظ ا ف ة ولمسته ا ل في بواب ولا حارس ولا سائق ولا فندق ولا في أ ي أ ح د سيظهر ولا ما يظهر يظهر المعنى م ب ا ش ر ة ولذلك كان في مازال في برنامج في الحرم لذلك م تلاحظون أم ل ه م ي ن م ك ت و ب شباب م ك ة في خدمتك هؤلاء <تصفيق> تمر عليهم م واقف و ت م ن ى ل ت د خ ل و ن في النت و تقراون بعض القصص و المواقف و من بعضها كتبت كتابات ر ا ئ ع ة يعني تخيل ي أ ت ي شيخ كبير ويدف عربية ومعه و يدفع ر ب ي ة و م عجوز و متعف في حر و جهد و يريد يطوف و يسعى ثم يجد ب ع ض من ي ق ا ب ل ه في الطرقات ويقولوا الف تسعمائه سبعمائه وخمسين ثمانمائه وفق حجج وهو لا يملك رياضه لا يملك حق ا ل ع ك ل كم ستكون حسره ت وهم و ا ي س ت ط ي ع أ ن ان ي ط و ف و يسعركن ى من أ ر ك ا ن الحج ثم في هذه الحاله التي هو فيها و إ ذ ا به ي أ ت ي شاب مثلكم ويرحب به ويقبل على ر أ س ه ويقول تعال فيقول ايش يقول تعال اركب اركب كم ما ا ق د ر يظنون ه ايش بالف و ت س ع م ا ئ يقول لا تعال انا اختمك مجانا تعال ما الذي يتوقعون يبكي الطواف والسعي كامل هو وزوجته او امه وهم يدعون ويل ه ج و ن يقولون ما يمكن ما يمكن هذا شيء لا يعقل مجانا بدون أ ي شيء قال نعم فيحاول يعطي ما معه يحاول يعطي أ ي شيء بس أ ي شيء يقول والله ما أ خ ذ منك أ ن ا أ خ د م ك ل أ ن ي أ ن ا أ ت ش ر ف مع انه المفترض هذا الوضع بل هذه ا ل ح ق ي ق ة في تاريخنا كان في القرن الرابع والخامس والقرن الثالث كان أ ه ل هذه البلاد يخرجون يستقبلون الحجيج خارج حدود الحرم ب أ ط ف ا ل ه م فيتعلقون ا ل أ ط ف ا ل في رقاب الحجاج ي أ خ ذ و ن ه م إ ل ى بيوتهم ليكرمونهم ويعلموهم المناسك والمسالك يعلمونهم الطرق مناسك الحج ا ل أ ط ف ا ل وكانوا يربون على ذلك في شرف مثل هذا الشيء إ ذ ن الصوره ا ل ح ق ي ق ي ة التي ا ل آ نشعر ن ن ح ن بشيء منها مع ما فيها من النقص هي أ ش ر ق و أ ك ب ر من هذا بكثير <تصفيق> تعال نشوف إ ذ ا ما اتحد الهدف و ا ل غ ا ي ة ا ل ع ظ ي م ة في من يفد إ ل ى هذا المكان فكانت غايتهم غ ا ي ة و ا ح د ة يريدون الله والدار ا ل آ خ ر لذلك قال الله فمن كان ي ر ج و لقاء ربه ي ش بل يعمل عملا صالحا ولا يشرك ب ع ب ا د ة ربه ولذلك قال في ا ل آ ي ة ا ل أ خ ر ى في س و ر ة هود من كان يريد ا ل ح ي ا ة الدنيا ويش من ك ا ن يريد الحياه الدنيا وزينه ت ا وفي إ ليم ه أ ع م ا ل ه وهم فيها لا أولئك ليس لهم في ها لا ي ب خسون و ل ئ ك ل ي س ل ه م ف ي ا ل آ خ ر ة إ ل ا ا ل ن ا ر و ح ب ط م ا ص ن ع و ا في ها وضعهم م ك ا ن باب من أ ر ا د ب ع م ل ي ش الدنيا ب و ا ب ع ل ي ه باب من أ ر ا د ب ع م ل ه الدنيا صلى الله عليه و س ل هذا في أي كل أعماله ما لو في أ ي كل أ ع م ا ل ه مارد ي للدنيا ا ل آ خ ر ة ماله فيها شيء ولا, ولا خ ط ر ت له ببال ولا ينظر إ ل ي ه ا وهذا الذي يقع ط هذا الفايفي ي وهذا المسافات وهو لا يريد اللش مهاجر الاش إ ل ى ا ل ل هو رش لا يريد إ ل ا ل ل ل و ا ل د ا ر ا ل آ خ ر اتعلمون يا مشايخ وقراوا ر ح ل ة الحج كيف كان يزور م ز م ع ه كيف ي جمروسي و ا كم يحتاج من الشهور حتى ي أ ت ي كيف ي أ ت ي من موريتانيا او من أ ق ص ى المغرب العربي يسافر شهورا ً يكري نفسه وكل بلد يجلس فيه ق ر ي ة يشتغل فيها عشان يجمع ا ل ل ي يصل ن و ي إيش ل ل م ر ح ل ة ا ل ل ي بعدها حتى يصل بعد خ م س ة س ت ة س ب ع ة عشر يصل و ي ن إ يشبهها ي تخيل لما يكون يريد هذا ويجد ايش مصاص الدماء <تصفيق> انتظروه ن <تصفيق> أ ي ع ق ل هذا ايش يجد الجباه اصحاب المكوس والجباه يريدون يسرقونه ويبتزونه وينصب عليه الشيء ب ض ع ف ض ع ف ه اضعاف مضاعف بدل ما ي ق د م و ه مجانا و إ ن كان ماتستطيع مجانا فاش فرغ ب أ ن ت ر ب ح ا ل ي س ي ر الله ج ع ل ف يا ه منافع لكن ارباح لكن أ ض ع ا ف م ض ا ع ف ه ت و ص ي ل لثنين كيلو ثلاثه كيلو ميتين ثلاث ميديا دفع ربي ة ب ق ى الفالبوحمس ميديا ع ا م بسيط ب ب ب ليه طي ب ب ب ب هدايا ص ي ن ي ة سي ئ ة لا تشترى ولا ي أ خ ذ ه احد م ن ك م ولا يقول ل ه ب ك م ا ل خمسين و ا ل س ت ي ن و ا ل سبتين ما يمدي ي ص ل الفندق لهيش خ ر ب ا ن ة كسر ت ما وصلت ب ل د ه وهو فقير لا يملكش ي ء هنا تلاحظون ه في م ش ك ل ة بين ا ل غ ا ي ة و ا ل غ ا ي ة والمافي لا بد من اتحاد ا ل غ ا ي ة الجميع يريدون ما عند الله ولذلك ابن ا ل م ا ر كان ك س ن ة سنة ايش و س ن ة ايش س ن ة ي ج ه ز و س ن ة واذا حج حجج ي ح مع ه ايش ا م ة فاذا حججهم و رجعهم الى رجع لهم ص ر ر ه م ك ا م ل ة كما هي ويخدمهم ه و بنفسه امير المؤمنين في الحديث شيخ الكتب ا ل س ن إ ذ ن معاني ع ظ ي م ة تتجلى فيها ع ظ م ا ل إ س ل ا م في ج م ع ك ل م ة المسلم طيب لما ي أ ت و ا إ ل ى هذا المكان تتجلى ع ظ م ة أ خ ر ى وهي ا ل ث ا ن ي ة وشيء التعلو والتعبد ولا لا كيف تجلى ا ل ت أ ل ه و التعبد في حركته م في هذه العشره ايام او تزيد ق ل ي ل او تنقص ق ل ي ل ا كيف تتجلى هذا المعنى ف ي ا ل ت أ ل ه و التعبد ها ها ها ها ها ها ن ا ك ي د ت ها ها ها ها ل ي ة ل ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها و ا ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل ع ظ ي م ة برضو ل ل ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ه التأله ولكن ا ل آ ن جاءوا في هذا المكان نفرض أ ن المجتمع و اثنين ا مليون و اصبحوا في مكان واحد و ا ل م س ا ح ة ر ض ي ق ة جدا ا ج ت م ع و ا هذا ا في ل من ك ا اثنين البشرة مليون من البشر. ومن جميع أ ص ق ا ع الدنيا ب ا خ ت ل ا ف ه في ثوب أ ب ي ض واحد ولا لا في فرق بينهم ابدا ما تستطيع تفرق ل ن ما في لا علامات ولا لبس ولا اوسمه ولا أو في خلاص مره لباس واحد فسيتعبدون و ي ت أ ل ه و ن لله رب العالمين ولا لا اين هي هذه المظاهر أ و ل مظهر السلام رحمه الله ا ل ت أ ل ه والتعبد واحد ولا مختلف ها واحد واحد بمعنى خذ الذكر ما يقولون ت ل ب ي ة ت ل ب ي ة واحد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إ ن الحمد والنعمه لك لا شريك لك ثم الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر لا إ ل ه إ ل ا وقس عليها ب ق ي ش الشعائر ا ل ظ ا ه ر ة ا ل آ ن ولا لا تعطيهم معنى واحد ومقصود واحد ولا لا وتعبد واحد ولا لا ولذلك كان فعل أ ه ل ا ل ج ا ه ل ي ة نشات ولا لا ماذا يقولون لا شريك لك إ ل ا شريك ا هو لك تملكه وما ملك شريك و تملكه وما ملك اخبطه. ومن هو هذا و ه الشريك ولو كل واحد قال هذا الذكر ط ي ب ا ل ل ي جاي من بعيد من استراليا له شريك و... وهذا جاي من له شريك و... اتحدوا ولا اختلفوا ل ت ع ب د اختلفه. ولذلك لو جاء احد قال يا علي يا هبل يا فلان يا كل النادى اتحد اتحد هذا المفهوم الله اكبر الله ولما اتحد أ ص ب ح كل منهم ي ن ا د ي إ ل ه ه لا تستطيع تقول هؤلاء متحدين صح بالعكس هؤلاء عندهم شعارات م خ ت ل ف ة هؤلاء ممزقين ولو كانت ثيابهم واحده ولو كانوا في مكان واحد ل أ ن كل منهم ي ن ا د ى ايش إ ل ه غير الذي يناديه ا ل آ خ ر هنا أ ص ب ح التعبد ليس تعبدا واحدا و إ ن م ا كل يعبد غير ما يعبد ا ل آ خ ر إ ذ ن هذا خ ذ ن ا ه نموذج ليش في الذكر و له شعار ا ل و ح د ة في ا ل ك ل م ة ارتفاع الشعار في جميع م الحج. الحجيج ه ر ا ا ل ح ج يلبون من كل أ س ق ا ع الدنيا ومنذ ا ل ل ذ ك الحجيج أ ن ينطلق من بلده كنت تسمعي ع ج ب ا ل ت ل ب ي ة تخيل هذا يعجب من هنا ك وهذا من هنا وهذا من هنا من من ق ا س ا ل ك ر ة ا ل أ ر ض ي ة وهم ينادون نداء واحد بينهم روح واحد او لا واضح واضح جدا ي أ ت و ن اتجاه الواحد لما ي أ ت و ن إ ل ى البيت ت ض ح وتظهر معالم ا ل و ح د ة والاتحاد و ا ل ا ل ف ة ولا ما تتضح تضح. انهم بيت واحد وطواف واحد, واحد. سبعه اشواط سبع ب ح ر ك ة و ا ح د ة بانتظام واحد بسكون واحد يندر ان ترى بينهم قتال وتصارع رغم ا ل ز ح م ة ولا لا? بالعكس أحاج أحاج ح ا بكل هدوء م ا تتمنى تؤذيه حتى ب ص ب ع ك في رجلك ولا لا وهو أ ش د شعورا منك وكله مشغول بنفسه الباقي يبكي و ا ل خ ا ش ا والداعي يدعو وال وهم ليسوا كم تخيل اثنين مليون هذا يدل على تعبد واحد لو كان في أ ك ث ر من بيت يظهر هذا لما كلن يقول بيتي أ ح س ن هل لا بيتي أ ح س ن طوافي أ ح س ن أ ن ا طول منك طواف و أ ن ت اكثر من طواف لا ما في سبع اشواط ت ب د أ ب د ا ي ة واحده تنتهي ن ه ا ي ة واحده ت ب د أ بذكر واحد وتنتهي بذكر واحد والعمل اللي في الوسط عمل واحد هل ل ل س ب ح اذكر الله ا ق ر أ ق ر آ ن ادعوه لا يوجد <تصفيق> اثنين والقلوب من المفترض ا ل غ ا ي ش ما عند الله والدار ا ل آ خ ر كلهم على قلب رجل واحد لا شريك لك يريدون معه ف و ح د ة ت ط ا ب ق ي ة ع ج ي ب ة جدا ق ل ب ي ة و ح ر ك ي ة ولا لا ا ل ح ر ك ة واحد ة ص و ر ة ا ل ح ر ك ة في ا ل ط و ا ف ع ج ي ب ة جدا كل مره هيعجب مهما كثرو ا لنفرض مثلا لو كان ب غ ى ن خ ل ي الحج الطواف ع ش ر ة مليون يحصلش كام تجاه واحد تفوق ا م و ا ي ب ش ر هذا داخل ه ذ طالع ولا عنده م اي م ش ك ل مهما كثرو ا م ا يحصل أ ي شك ل و ان شرط ا ت ظ ا ر و لا ف يريد ا ا ن ت ظ ولا و مشاكل لاحظ السبب القلب ل أبدا ا ا غ ة و ا ل م ق ص و ا ح د ة متطابقة تماما لا يحط ر والدار الآخرة ويريد ي ي د إلا الله عن نفسه ا ل أ و ز ا ر في هذا المكان ويتخلص من آ ث ا م ه ويتنسك ويتزود ويتعبد بهذا الطواف وتقرب ا ل إ ل ى الله به تعظيما لله ولشعائره ويؤدي مسكه أ ذ ن المؤذن و ج ه ت ا ل ص ل ا ة إيش يظهر يظهر معلم آ خ ر وللا ا من معالم الاصطفاف والوحده والتطابق في ا ل ت أ ل ه وللا ا فهم كلهم ا ل آ ن إ ي ش تلاحظ وجه واحد صفت واحد. أ و ل شيء تلاحظ إ ي ش الوجه واحد رغم أ ن مواقعهم م خ ت ل ف ة صح صح هذا البيت مواقعهم م خ ت ل ف ة او لا هذا من هنا وهذا يصلي من هنا ولا لا وهذا لا و من هنا وهذا من هنا اختلفت مواقعهم او ا م خ ت ل ف ة لكنهم وجواب لكل جعلنا منكم وحيث ما كنتم إ ذ ا لاحظ د ا ئ ر ة ع ظ ي م ة اثنين مليون خمسه مليون عشره 10 مليون مئه مليون مليار من المسلمين في وقت واحد يتجهون إ ل ى إ ي ش ق ب لا احد يتقدم ولا أ ح د م ت ا خ ر و لا أ ح د يرتب أ ب د ا ً بس ي ق و ل ا س ت و و و و و و و ل و و و و و و و و و و و و و نظام و ا ح د كحب ا ل م س ب ح و و و و و و و ن و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و هذه ا ل ص و ر ة ع ظ ي م ة جدا ص ل و ن هنا انت ممكن م نصلي هنا س ج ن ا ما صليت نصلي بالمسجد、حيني. ها نصلي بالمسجد و ممكن نصلي هناك على ر معك المسجد ممتلئ ولا والله يمتلئ ي م خلاص إ ذ ا نصلي فلاحظوا إ ذ ا لاحظوا و ج ه ة و ا ح د ة قبله و ا ح د ة ح ر ك ة و ا ح د ة مقصد واحد ذكر واحد الله أ ك ب ر سمع الله لمن حمده سبحان, سبحان ربي العظيم ل ل ا سبحانه ربي ع ولاحظوا هذه الكلمات لا ه معاني عظيم ة ولا لا والمعاني تصحح ولا لا ف إ ن ه ا من تقوى ايش قلوب إ ان القلب هنا هو الذي يخضع ويسجد لله رب العالمين ولذلك من كان في ق ل ب ي كبر أ و شرك أ و رياء او س م ع ة أ و مشاكل فليعلم أ ن ه مهما قال الله أ ك ب ر لسمع الله من اتوا ل م ش ا ك ل راحتوا لنستعملوا لذلك لا بد من تطهير القلب إ ل ا من اتى الله بقلب سليم الا و إ ن في الجسد من الله اذا صلح, صلح, صلح الجسد و إ ل ى فسده ف س د الجسد、كله. إ ذ ن هذا المعنى العظيم في أ ن حركتهم في التعبد و ا ح د ة طيب جلسوا في المسجد الحرام و م ك ة كلها حرام على القول كثير من أ ه ل ا ل ع ل م أ ن م ك ة كلها حرام كل حدود الحرام حرام وهم في هذه ا ل ب ق ع ة المسجد الكبير هذا ا ل ل ي ه و ح د الحرم مسجد كبير ولا لا ما الذي يفعلونه يتعبدون في شيء آ خ ر جاءوا يقومون به هنا في هؤلاء الحجيج في شيء ثاني يعني بمعنى جاءوا لمونديال جايين الشيطان ت في انهار ومناظر و ج ن ا ن و ي ب غ و ل شفونه و شفتم ش ا ف ر ي ق ه ن ا ف ي م ك ة ف ي ش ي ء ب <تصفيق> ا ل ض ب ط و ل ا ت ق و ل ا ل ل ه مسلم سلم من ح ر ا ل ش م ب و ا د ي ا ل غيري دي ز ر ع مافي اي شي ء من اشياء الدنيا مافي ا ص ل ح ت ى الجبال ما ف ي ه ن ب ت ح ك م ة و م ع ذ ل ك تهفو إ لانه ي ل ل ل ق و ب أ ما في مشا ع ما في مشغل لو كانت في أ ن ه ا ر وجنان وكان البيت على شاطئ جميل وكان في ه كان اختلف ا ل ش و ل ا لا ق ا ل ي ا أ خ ي ر و ح نزهه ت ن متمشي يكون لطوفك س ب ع ا ع ومدرسه ا ت و ح شغل انهار ش وشارب ا وسير البيت تبع ولا لا لكن الآن خلصت القلوب للتعبد والتنسق لله والتزود بالتقوى في هذا المكان ذكر ق ر ا ء ة ق ر آ ن إ ح س ا ن إ ل ى الخلق ماذا كذا ع ب ا د ة انقطاع ل ل ع ب ا د ة ك أ ن ك في مسجد و ن ا ق ل ن ا أنه كل ه مسجد وللا ا فانت وانت جالس ي ن في مسجد ي ع ن ي تخيل أ ن ك هنا في مسجد ليس المسجد هو المبني هذا فقط م ك ة كلها حدود الحرمين كيف تكون ح ر ك ة ا ل إ ن س ا ن هو داخل المسجد أدب ر ادب أ المسجد وما يفعل في المسجد هو ا ل ع ب ا د ة والذكر و ع م ا ا ل ص ا ل ح ة في مجال اللهو والفسق والفجور و ا ل أ ه و ا ء والشهوات والتضييع في مجال ما في ه الا تلاحظون معي يا شباب انها شباب ك أ ن ه ا دوره م ك ث ف ة جدا فيش في ش في ا ل ع ب ا د ة صح ولا لا لانه ج ي ت ق ل ن ا عشره ايام الشيخ وانت ك أ ن ك في مسجد ا ح ت ك ا ف عشره ايام ما عندك ليش تعبد عشره ايام تعبد تطهير تضع عنك الاوزار ولذلك وتزودوا ف إ ن خير الزاد التقوى ف ر ص ة أ ن ت أ خ ذ هنا زاد زاد عظيم ل ح ي ا ت ك وبعدين تعاقب بين الحج و ا ل ع م ر عشان ترجع م ر ة ثانيه وتزودوا ف إ ن خير الزاد التقوى إ ذ ا هنا ا ل ص و ر ة في التعبدات التي تفعل في هذا المكان ص و ر ة صورة عظيمه ة يا شفنا و ا ل ط و ا ف شفنا و ا ش ص ل ا ة جاء يوم ث م ا ن ي ة ايش يحصل في الحج في الجموع في ا ل هذه يا شادي بس ل نكون اتجاه واحد من كل شعب شعاب مكه ة ف من شعب ح ك ه مكان إيش؟ أ ب ي ض كان في مكه ف ح ل و ه الحرم الوسيع ولا لا إ ي ش ا ل آ ن مطلوب منهم يجون في وادي هو وادي يا شباب من وادي بالضبط محزوز بجبال بجبلين ا ب ب ج ل وهنا وادي وهنا الجمرات ف ي أ ت و ن جميعا إ ل ى و ي ن إ ل ى هذا الوادي يوم كم ثمانيه صلون به الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر الفجر لاحظوا اثنين مليون ث ل ا ث ة مليون ع ش ر ة مليون يتجهون الى ع ر ف ة ايش تلاحظون في عرفه ة ا يخرجون خارج حجر ك ا ن و ا في ا ل م س د في الحرب في ي خ ر ج و ن وين خارج ا ل ح ر ب في مكان تهوط ه الجبل ا والودي ا ب ر ض و في ب ق و ن في ايش ا ل ظ ه ر و ا ل و ا ل ع ص ر بس ا ج ت م ع و ا ت ح ر ك و ا ت ح ر ك و ا مع بعض لاحظوا وهم من ك ل ايش بلد وفيهم جميع الطبقات و ت خ ل ص و ا من كل شيء ويتحركون ح ر ك ة و ا ح د ة ولا لا غربه الشمس ايش البطل ينفر يلا انفروا وين نروح روحوا فيتو مكان ثاني ا ل م ز د ل م ة ولا لا وشي بين جبال فوادي برضو فيجتمعون ويصلون بها المغرب والعشاء والفجر إ ل ا لذوي الحاجات ثم بعدها ا ت ج ه و ن إ ل ى ا ل ج م ر ة في منى ايش تلاحظون في الحركه هذه ا ج م ا ع ي ة الله يفتح عليك ها وحدة, ها؟ وحده التوجه و ح د ة التوقيت م ر ت ب ة الله يفتح عليك م م ت ا ز بحيث ما يصلح يقول لا انا ب ر و ح عرفه بعدين <تصفيق> و لا لا جسد واحد ها؟ نظام ايش تلاحظون كمان بهذه ا ل ح ر ك ة كلها عباده امتثال جنديه عبد كبير وضيع صغير عبد تعال هنا و ج ل س واطلع من هنا ر و ح هنا و تعال من هنا وقف هنا وتعال من ه ن الذي روح هنا. يامر هذا ماذا نقول شرد لا لبيك ا س ت ج ا ب ة بعد ا س ت ج ا ب ة لبيك اللهم لبيك معناها ايش ا س ت ج ا ب ة بعد ا س ت ج ا ب ة اي لبيك يا رب والخير بيديك والرغباء اليك والعمل لبيك لا شريك لك مستجيب لك وحدك و ا م ت ث ر واجي هنا صاغر حقير ضعيف عاجز واجلس وامشي هنا واجلس وجلس ا وفي كل عام ربنا تقبل م ن ا في أ ع ظ م من هذا تعويض على ح ق ي ق ة العبوديه ة ي ا شباب ف هل في أ ح د يقول لا ولا الجميع ا يبكي يخاف ان ه يقصر و ا ل ي ت أ خ ر بس ولو تشوفهم ي ب ك و ن يقول لك انا في حدود ع ر ف ة ولا مانف ي ي حدود ع ر ف ة انا خرجت قبل الوقت الجميع خائف ان ه ما يكون فيش في المكان ال الذي امر به ويتدافعون كلهم الا نبغى ندخل لا يجينا تقرب علينا الشمس وحنا ب ر ا ولا و لا ل اشهد اشهد ع ب و د ي ة ب ق م ة ا ل م ح ب ة والاشتياق في التطبيق ولذلك النبي يقول خذوا عني مناسككم إ ذ ن نظام إ ب و ي ة ط ا ع ة ا س ت ج ا ب ة لله ولرسول صلى الله عليه وسلم نلاحظ فيها كذلك شباب هذه ا ل ح ر ك ة تعطيك أ ن هذا الدين يسهر بعضه يصحر الناس بعضهم فيش في بعض يدمجهم ش في ي بعض في بعض في ع ر ف ة تلتحم ا ل أ ج س ا د و ت ق ت ر ب وتعيش و ت ت ا خ ى و ت أ ك ل من طعام واحد ويحمل القوي منهم ا ل ض ع ي ولا لا وفي م ز د ل ف ة يتشارك الجميع ولا يتشاركهم بشكل ا ل عجيب إ ذ ا هذا الدين ما في واحد إ ي ش كبير على ا ل آ خ ر صح هي أ ح د كبير على الاخر أ ب د ا بل أ ع ظ م ه م ع ب و د ي ة أ ك ث ر ه م إ ي ش ذلا ل أ خ ي ه ولا لا من ا ل أ ع ل ى ع ب و د ي ة ولا ح ب الى الله اللي أكثر رافع على هؤلاء ولا اللي أكثر خشبه و ل ل ل ي أكثر ت و ا ض على و ذ ه وذلهم م أكثر أذلة تواضع ع ل المؤمنين أنا ذ ل ي ل على هذا المسلم الحاج بس يا ليت يرضى يا ليت يرضى أ ع ط ي ه كل شيء أ ج ل سبكاني و أ ع ط ي ه ما عندي بس انت ترضى نعم ليش ما هو لك لمين ح ق ي ق ة ا ل ع ب و د ي ة هنا أ ن ت تتعبد لله أ ن ا أ ف س ح لك كل شيء ولا لا فهنا السباق بين المؤمنين في هذه ا ل أ م ا ك ن سباق واضح ولا لا ما في سباق ذاتي ما في واحد رافع راس ه على ا ل آ خ ر ما في واحد أ ك ب ر من ا ل آ خ ر ما في واحد يرى أ ن ه أ ش ر ف من ا ل آ خ ر بل الشريف منهم هو ا ل أ ك ث ر ايش ظ ل ا وتواضعا لهم ولذلك يا م ش ا ي خ هذه المعاني في الحج تتمثل ب أ س ل و ب عظيم العجيب أ ه ل ا ل ج ا ه ر ي ه خرموا هذا صح زي ما خرموا ا ل غ ا ي ة ا ل أ و ل ى خرموها ب ي ش إ ل ا ا ل شريكا هو لك وقبحكم الله و أ ص ن ا م ك ولا لا وذحين هنا يخربونها كذلك بيش قالوا نحن ع ل الحرب نطلع بره الحل لا روح انتم الحل انتم, من... انتم جايين من بره وروحوا وطلعوا بره الحرب ما م نحن ع ل الحرب الحمص يعني ما نخرج من حد الحرب فيقفون في مزدلفه يخلون الحج يروح وهم لا يصيبون هذا يدل على كبر كبر أ ن ترفع نفسك على الحجيج وعلى المؤمنين والصالحين هذا كبر فلذلك قال و أ ف ي ض و ا من حيث أ ف ا ض الناس لا تخالف انتظم مع البشر فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول خالفوا المشركين المشركين يريدون تمزيق و أ ه و ا ء وشهوات ويجعلون لهم نوع منزله تختلف عن ا ل آ خ ر ي ن ولا لا ولهم أ م ا ك ن تختلف عن ا ل آ خ ر ي ن ولهم حدود ولهم شخصيات م خ ت ل ف ة لا لا لا اللبس واحد والمشاعر و ا ح د ة وللجميع تلاحظتم <تصفيق> لما ي أ ت ي يوم العيد ايش تلاحظون يا مشايخ ي أ ت ي ش ع ي ر ة في يوم العيد و ا ل ث ل ا ث ة الايام الاخرى وهي الرمي ايش فيه ذ ه ا ل ش ع ي ر ة من معنى جديد للمسلمين تحديد, إيش؟ هوية العدو. تحديد هويه العدو الشيطان لازم هذا الجمع كله يعرفون من ي عدوهم ولا لا لكن لو ن ج م ع ه ا ل ناس وكلهم شنو ما يعرفون من العدو لكن لازم يرجون ويتحددونهم ا ن ه في عدو لدود يرمونه عن ب ك ر ة أ ب ي ه م ما هو يوم واحد كم يوم أ ر ب <تصفيق> ع ايام س ب ع ة حجر ا و م ع كل حجر ي ق و ل الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر منكم من عملك ومن جندك و أ ح ز ا ب ك ويرمى في اكثر من مكان لله جعل تعظيما لله إنما تعظيماً جعل لله فالله أ ع ل ى و أ ج ل و أ ك ب ر و أ ع ظ م منه ومن حزبه ولذلك ما رؤي اصغر ولا أ ح ق ر منه في هذه ا ل أ ي ا م ويوم عرفه ويشوف الجميع خرجوا خارج الحرم و ا ج ت م ع و ا وسيرجعون وجايين يوم العيد وهم يلبون و ي ش ب ع و ن ل ل ح ص ى يا مشايخ ايعقل ان تكون هذه ا ل ص و ر ة ا ل ع ظ ي م ة وفي واحد مازال صديقه الشيطان يطبطب على ظهره ويشيل فيه معه ويحمل فيه في هذه الايام ويضحك عليه يعقل يصلح ك ذ ا م ه ولا من المفترض ان يتبرع منه فيخرس الشيطان حقير هو العدو المفسد للقلوب المفسد للجماعات المفرخ لها و من هذا المنطلق أ ص ب ح في ش ع ي ر ة ع ظ ي م ة ش ع ي ر ة رمي هذا العدو كذلك في ع ب ا د ة في العيد في في في الحج وهي عباده الذبح سواء اضاحي او هدي او دم الذبح ل ش م ح تفضل ايش فيها معنى, هذي يا شباب؟ إيش فيه معنى في هذه الشعيره العظيمه ة ا حسنت إ ذ ن في معنى عظيم ا ل ق ر ب ة أ ن تقدم من, من, من أ غ ل ى ما تملك أ ن ك تقدم إ ي ش إ ب ن مالك إ ب ل في أ ع ل ى من ا ل إ ب ل عند أ ه ل ه ا بقر غنم و ت أ خ ذ إ ي ش أ ش ر ف ه ا و أ ط ه ر ه ا و أ ح س ن ه ا واللي خارج في بلدانهم أ ف ض ل ما لديهم من إ ي ش أ ض ا ح ي الجميع في ت آ خ ي وتلاقي اللي هنا مع اللي بره في بذل واحد وتقرب نسك يقربونه لله عز ي ج ل ولذلك نحر النبي صلى الله عليه وسلم كم بكبشن وفي م ن ا ابل م ئ ة نحر بنفسه و أ ك ب ر علي البخيل لاحظوا شيء عجيب عجيب هنا تشوف ا ل إ ط ع ا م ت ش و ف الكرم تشوفوا س خ ا و ة النفس تشوف البخل الخرج والشح والطمع فتبذل كل ما تملك و أ ن ف س ما تملك إ ذ ن أ م ة معطاء تقربا لله مو عشان فلان و ل ا يمدح فلان لا أ ن ت ا ل آ ن تنبح لله فصل لربك وشكرا والبدن جعلها ي ش ع ا ع لله ف إ ذ ا وجبت أ ي إ ذ ا سقطت جبت زلوك سقطت ف ي ش قرب خا نفس ذيب نفس قربى إ ذ ن هذه المعاني ا ل ع ظ ي م ة ا ل آ ن لاحظنا كم تعبدوا هذا الحيز واتحدوا ي بالله عليكم لو أ ن واحد يقول لبيك ل ش ر ي ك واحد عنده قمله واحد عنده نفس ه يعظمها واحد عنده عدو شاء ثاني غير ا ل ع د وواحد اللي رايحين ي ر م ن ل ع وعنده عدو د و و ثاني ا عنده إ ل ه يتقرب ووقت ثاني واحد عنده مكان هل تستطيع أ ن تترف عليها و أ ن هذه أ م ت ك م أ م ه واحده و أ ن ا ربكم ف ا ع ب د و تستطيع ولذلك هنا تحقق م ب د أ عظيم جدا م ب د أ ا ل أ م ة الواحده م ب د أ ا ل أ م ة ا ل و ا ح د ة التوحيد ليس التوحيد فقط نطق أ و التوحيد تتعبد لا التوحيد في كل هذه ا المعاني ولا لا في كل في ذ المعاني ا تنسك وعبادتك وشعائرك وتقربك وبذلك و ص خ ا ء ك كلها شيء واحد أ ن ت موحد لله رب العالمين في كل ه ذ ا ا ل ح ر ك ة إ ذ ن ا ل <تصفيق> آ ن أ ص ب ح ن ا يا شباب نلاحظ أن, ان هناك ث ل ا ث ة محاور أ س ا س ي ة ظهرت تدل على ت و ح د ا ل أ م ة ا ل و ا ح د ة ا ل أ و ل ا ل غ ا ي ة ا ل و ا ح د ة التي إ ذ ا خرمت بالشرك إ ن ه من يشرك بالله ف ك أ ن م ا خ ر ا من السماء فتخطى إ ن الله لا ي غ ف ر أ ن يشرك ولذلك من كانت هجرته إ ل ى الله ورحمة فهجرته ومن كان سترته وفي قوله تعالى من كان يريد ا ل ح ي ا ة الدنيا و ز ي ن ت ه هذه المعاني ن ا ق ض ة تماما ً لمفهوم ش ناقضة ت ا ا م م ً ل لبيك اللهم لبيك و أ ف ض ل ك ل م ة تقال يوم ع ر ف غدا لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له خير ما قلت أ ن ا والنبي شعار عظيم فعلا غايه واحد اثنين تنسك واحد تعبد واحد يستوي فيه ا ل ج ن يطوفون يصلون يسعون يتجهون إ ل ى منى م ز د ل ف ة إ ل ى عامنا ثم إ ل ى ع ر ف ة ثم إ ل ى م ز د ل ف ة ثم يرجعون إ ل ى م ن ة ثم يرمون الشيطان ثم يبدون ي ط ف و ن م ر ة أ خ ر ى ثم يسعون ثم يودعون كل هذه المعاني وهم يتحركون في ع ب ا د ة واحد في ص ل ا ة في ذكر في ت ن س ب شيء واحد إ ذ ن إ ذ ا ر أ ي ت أ ن ه قد ظهر شعائر وتعبدات فهي بدع تدل على أ ن ا ل أ م ة في ح ا ل ة انحراف عن إيش عن ا ل ت ن س ف و ا ل ت أ ل ق الذي شرعه الله إ ذ ا ش ا ي ت أ ح د يذبح لغير الله اذا ر أ ي ت أ ح د يطوف الى غير هذا المكان إ ذ ا ر أ ي ت أ ح د يلبي لغير الله اذا ر أ ي ت أ ح د يتجه إ ل ى غير هذه ا ل ق ب ل ة إ ذ ا ر أ ي ت أ ح د ينصب عدو آ خ ر غير العدو الحقيقي إ ذ ا شفت ش ي ء من هذه المعاني فاعلم أ ن هذه بدع ظهرت في أ م ة ا ل إ س ل ا م خالفت فيها ما كانت عليه ا ل أ ن ب ي ا ء عليهم ا ل س ل ا م والله لا يقبل إ ل ا التوحيد ثم المكان مكان واحد فيه آ ي ا ت م بينات هذا المكان فيه من ا ل آ ي ا ت الشيء العظيم ايه هذا البيت وللا ايه وانت تراه و تمضي ايه من ايه الله في الارض مقامه ابراهيم ا ي ة انت رايش ى اشترى مقامه ابراهيم موضع قدمين في ايش في ص خ ر ة صمم ورأيه تقول وللا ايه ة من اية وما هي ا ل ص خ ر ة ا ل ل ي كان ابراهيم ت ص ع د ي ب ن ي بها كان و اسمعي زمزم آ ي ه من آ ي ا ت الله وش هذه ا ل آ ي ة وش فيها ليست من ماء الدنيا ما زي ما ابدا ها ش و زيه مشايف زيه ولا ماشي زمزم زي ما الدنيا موجود هنا لا ا ب د حتى في العلم الحديث حل الماء زمزم زي الماء الباقي ل ا ليس من جنسه بل هو مختلف أ ن ه إ ي ش ها مشايف ها ها ما ها ها ما يقل و ر ا ط ع ا يجري الماء الباقي شراب هذا طعام وطعم وشفاء وسقم مختلف موم موم ولو بقيت على زمزم لزددت وسمنت وتغيرت صحتك ولا احتجت للطعام في حين لو بقيت على ماء العادي تحتاج الطعام تضعف من ر أ ى منكم ر أ ي ت م فيلم زمزم شباب لا م ش ك ل ة ه ي ب ر ج ك ت ر عندكم الليله ة بكرة من خ ينبع ثلاث من ثلاث جهات اكثر النبع من ثلاث جهات ج ه ة من ج ه ة الصفا و من ج ه ة ا ل م ر و ة و ا ل ج ه ة ا ل ث ا ل ث ة من ج ه ة الحجر الرسمي إ ذ ا حللوه اللي ج ا ي من ا ل ص ف ة ومن ج ه ة المروه ما ع ا د ي حتى يختلط بالثالث ف إ ذ ا جاء الثالث اختلط معه صارت زمزم صار ماء ث ا ن ي مختلف عن الماء الباب إ ذ ا نزح منها وخذ أ منها ب ق و ة وشد في ا ل أ خ ذ منها إ ي ش ا ح ص ل تفور تزيد لما جاءت السيول وقذفت فيها الماء فارت ف أ خ ر ج كل ما فيها حتى رجعت ما, رجعت ما تقبل شيء ما تقبل اي شيء كما قال الله إ ي ش ها فيه آ ي ا ت مقام إ ب ر ا ه ي م آ ي ا ت هنا آ ي ا ت هنا هذا المكان هذه ا ل ب ق ع ة إ ي ش فيها شيء آ ي ا ت ع ظ ي م ة بس تحتاج من إ ي ش من يدرك هذه ا ل آ ي ا ت العظيمه اذن هذه بعض ا ل آ ي ا ت حدود الحرم نفسه آ ي ا ت ه ف إ ن الذي علم الحدود منه جبريل جبريل ن علم م ع النبي صلى الله عليه وسلم ا ل أ ع ل ا م التي هي حدود ه الحرم <تصفيق> <تصفيق> في في من ا ل آ ي ا ت في هذا المكان أ ن ه حرما امنا إيش معنى آ م ن يا م ش ا ي ي الامن انه ضد الخوف هذا المكان نزع منه الخوف ف أ م ن فيه كل شيء كل شيء أ م ه ا ل ك الطير حتى الشجر ما يعبر الصيف ما في لا تهش ولا حتى حمامه ولا حتى قط أ م من كل شيء فما بالكم في البشر ها كان في, كانوا في الجاهليه إيش؟ ها يرى قاتل قبيه في الحرم فلا يمسه بسوء ابدا حتى في ا ل ح م يا شباب بالله في أ ع ل ى عظمه من هذا ا ل أ م ن في هذا المكان ولذلك ماذا قال الله ر ح ل ة الشتاء والصيف اي يعبد رب هذا البيت الذي وآله من دخله كان من يذهب منك في جبال م ك ة ب ع ض أ ط ر ا ف جبال م ك ة ط ب ع اللياقه ذ بخفف من أ و ل يرى الوبر ومن السبون وبر وما شاء الله يمكن يمشي ك ن يمشي لا ي ل ى ر ص ي ف بتجي م ن جنب لا يمشي ش ع ر ي معك عادل لا يعرف الخوف أ ب د ا يمشي ك ا د ي معك بل تقف جنبه ك ذ ا تطالع ف ي ه يمشي زيد بس عجيب ا ن ه ا ح ذ ر ح ي و ا ن ا ت جدا ع ن د ن ا هناك شيخ مخرع الله ع ت م علي الخوف لو البيت لذلك يا مشايخ هذه ب ل د ة ايات ايش بينات فكيف ب ا ل إ ن س ا ن أ ل ا يحق بل يجب أ ن ي أ م ل على نفسه وماله وعرضه وعلى كل شيء في هذا البلد إ ذ ا لاحظنا ع ل لأسمع أختم منكم إذن ا ل آ ن سبحان الله ح ق ي ق ة مفهوم الحج وكيف أ ن ه يحقق مفهوم أ م يش و ا ح د ة فتتحقق من ج ه ة ا ل غ ا ي ة وتتحقق من ج ه ة التعبد والتنسك ويتحقق من ج ه ة المكان الذي جعل الله فيه ا ل آ ي ا ت البينات ا ل ع ظ ي م ة ف إ ذ ا ج ا ء و ا فيه وامتثلوا ما أ م ر الله وكانوا كما أ و ج ب الله عليه فحينئذ كيف س ي ع و د و ن الى ا ق و ا م ه م يا مشاييخ كيف س ي ع و د و ن الى ا ق و ا م ه م ا ل ع ش ر ة مليون و الاثنين مليون و ا ل ا ث ة مليون من المسلمين الذين من ك ل ص ق ن ي م ك ن م ن كل بيت من بيت المسلمين في العالم س ي ع و د و ن كيف نفسيت ه م ولذلك حتى من يستقبلونهم من اهلي م ش ي ق غ ل و ن ب ا ل ح ج ي ش ولما ارسلوه كانت ا ل ق ض ي ة اللي يريدون أ ن ندعو لنا هناك ويذكرون ا هناك ولما ي أ ت و ن يستبشرون بهم وبمجيء وقد أ خ ذ و ا أ ع ظ م زاد من هذه البقاع أ خ ذ ا ل ت و ح ي د الصحيح ا ل أ خ و ة ا ل ص ح ي ح ة ا ل ع ب ا د ة ا ل ص ح ي ح ة الخلق الصحيح الرفيع خلق الكرم والبذل والعطاء والسخاء ا ل ت و ا ض ع أخذوا كل المعاني العظيم ة و أ خ ذ و ا ا ل أ ش و ا ق معهم من هذا المكان من هذا الحرب فيذهبون رسل إ ل ى أ ه ل ي ه م وكل س ن ة يجد رسول غير ا ل ي ش غير الراحل أ ل ا تلاحظون أ ن هذا المفهوم عظيم في أ ن ا ل أ م ة من أ ط ر ا ف ه ا تجتمع ل يتعلم ا ل رسل الذين ي أ ت و ن كورس كبير مكثف, مكثف. مكثف. مكثف, دور مكثف دور. ثم يرجعون ويجروا ي س ل آ خ ر ي ن الا تلاحظون أنه ك ح ر ك ة الدم في الجسد ك أ ن هذا القلب قلب؟ والدم ي ج ي من ا ل أ ط ر ا ف إيش؟ أمره ويرجع م ر ة ثانيه يح... الدم إ ذ ا رجع لهذه السوفيه يعطيها اكثر ح ي و ي ة ونشاط ولو أ ك حركة طيب لو كان ث ر طيب فيه والعياذ بالله لو كان في الدم اللي في القلب في ه دم فيروس كبدي ولا م س ي ب إ ي ش ي ح ص ل من اشي ا ل ل ي تسبب الضرر الاطراف ولذلك هذه ق ب ل ة المسلمين وسماها الله باسم عظيم يا مشاييخ ايش اسمها اسم ينطبق تماما على هذا الموضوع ا ل ل ي ط ر ح ن ا ه ا ل ل أ ام القرى ا ل أ م الرؤوم كل البقيه أ ب ن ا ء عمرك ش ف ت أ م ت خ ط ي أ و تحقد على أ ب ن ا ئ ه ا تبتز أ ب ن ا ئ ه ا تظلم أ ب ن ا ئ ه ا في أ ك ر م من ا ل أ م في ق ا ع د ة دائما اتمنى يحفظونها الشباب ب ا ل ذ ا ت كل ي أ خ ذ منك يريد عوض إ ل الا ا أ م الام لا تفكر في العوض م انت تبغلوش أ طيب بس هذا أ ع ل ى ما تريدونك أ ن ت ب س ر و ر هذا أ ع ل ى ما تريدونك وهذا أ ع ل ى ما يسعدك ما تفكرين تقول لا بل تعطي كل ك ما معه لذلك ع ا ي ش ة في ق ص ة التمرات تذكرونه ا لما جاءت ه المراه كان عندها تمرات ف أ ع ط ت كل واحد ة ت م ر ا البنات كل واحد تمرات اعطت ا ل أ م تمرات ل ب الطفلات كل واحد أ ك ل ت إ ي ش بقي مع ا ل أ م فنظرت إ ل ي ه م فقسمتها بينهما ولم تعقص فلما جاءت أ خ ب ر ت النبي صلى الله عليه وسلم قال تعجبين من تعجبين من ا ل ح ن ي ة و ا ل ش ف ق ة و ا ل ر ح م ة من هذه ا النوم ل إيش الام أ ر من هذه ا ل ل ه أ ر ح م بنا ه بالله من ي أ ت ي ب ه ذ ا الوفود وهم يتقربون إ ل ي ه ه ذ ه ا ل أ ي ا م وبهذا ا ل ل ح ج وبهذا العمل وهم مشتاقين اليس كريم معهم أ ي ردهم لا والله حاشا وهو الكريم سبحانه وتعالى بس بشرط أ ن تتفق كل هذه المعاني فانه أ غ ن ى أغنية ع ن عن الشرك من أ ش ر ك معي عمد معي غيري إ ي ش تركته من كريم سبحانه غني على الشيخ قل هو الله أ ح د الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفر مالك الملك الغني ونحن الفقراء ف إ ذ ا أ د ر ك ن ا هذه ا ل ح ق ي ق ة فنحن قد أ د ر ك ن ا إ ن الدين عند الله ي ش ه ي الاسلام و أ د ر ك ن ا عظم و ا ل ا ي ة التي يقول فيها اليهود لقد نزلت عليكم آ ي ة لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا يعني عيد ا وكان شيء عظيم فقال عمر إيش إ ن ي لا أ ع ر ف أ ي ن نزلت وما نزلت نزلت على رسول ه سلمي إ وهو يخطب في ع ر ف وهي قول الله اليوم أ ك م ل ت لكم و ا ت م م ت عليكم نعمل. نعمل. ورضيت لكم دينه الله يقول أ ن ا أ ع ط ي ت ك م هذه الجوائز العظيمه لا يوحد ا ل أ م ة قلبا و ح ر ك ة و و ج ه ة وتعبدا وتنسكا إ ل ا ا ل إ س ل ا م ف إ ن ه تتحد به ح ق ي ق ة ا ل أ م ة ا ل و ا ح د ة و أ ن هذه أ م ت ك م أ م ه و ا ح د ة و أ ن ا ربكم ف ا ق ب ف ن س أ ل الله أ ن نكون من هذه ا ل أ م ة ا ل و ا ح د ة ا ل م ؤ م ن ة ا ل ص ا د ق ة ا ل خ ا ل ص ة لله عز و جل المتعبده له ا ل م ت ن س ك ه له إ ن ه جوابنا الكريم و صلى الله و سلم و عافيه おろしくお願い حياكم الله و عنده تسال يا اخوانا الشيخ حتى سبحان الله هذه ا ل و ح د ة ذكر الله عز وجل في ا ل آ ي ا ت و ب د أ يصف الحجيج حركة هنا في عرفات ونفرتهم من ثم افيضوا من حيث افاض الناس ووقوفهم إ ل ى آ خ ر لذلك سبحان الله ونتكلم شيخ نبدأ نستشعر ب د أ ن فعلا شيء غايب عن اذهاننا ان تنظر إ ل ى الحجيج وهم يقفون في عرفات والجميع و ا ل أ ح د يبرح هذا المكان لماذا ل أ ن الله قال قفهم ثم عند الانصراف و ا ل ن ف ر ة من عرفات إ ل ى م ز د ل ف ة ترتفع ا ل أ ص و ا ت ب ا ل ت ل ب ي ة حيث أ ف ا ض الناس ومعناها نستجيب لك يا الله عز وجل فكل انتقال الله قال انتقلوا من هنا الى هنا لبيك لبيك ا س ت ج ا ب ة ويتبادرون حتى لا يفوتهم الامتثال الى هذا المكان ا ع ج ل و أ ح ي ا ن ا يحصل من جدته يعني ا ل ا س ت ج ا ب ة و ا ل ا ن مضايقات و م ك ن بعضهم ي ز ع ل ب س ن يكون ه ن ا ل ل ه ع ز و ج ا لتتواجد و ن هنا في هذا الوقت من هنا و العجيب والعجيب و ا م ش ا ي خ ه ن شعور ت ل ح ظ سبحان الله يعني تتمنى أ ن يبقى دائما ل ج م ي ع خائف من شيء اسمه قادح يقدح في الحج إ ل ا الذنب أ ك ب ر م ش ك ل ة لا خاف يقدح حجي لو سقط منه شعره طبعا انا عشان ما في م س ك يجيلك ح ا ج يا حاج ويبكي وتعرف م كيف حصل قال انا بس في ا ل ت و ا ف يعني صقع رجل في ح ا ج ة وانكسرش ي ض ف ر ه ولا انجرح حجي فسد خارف حجي حجي يعني يشوف منه م ص ي ب ة واللي سقط منه شعره واللي حصل له, له حادثه لصقع ش ي ط ح ش يعني شعور عجيب عجيب لا يريدون أ ي خادش يخدش الحج بالله لو بقي طهرنا وخوفنا من الذنوب مثل القوادح هذه ومحظورات ا ل إ ح ر ا م كيف حالنا شيء عجيب شعور ا و ر يعني التأله لله و ح د ي ع ن ي هنا يبرز أ ن ه في ر لله وحده إله و ا و وهو ل اله واحد تعبدونه، تخضعون، تستجيبون له، تذكرونه، بذكره يعني ويعظم أ ح د ويعظم ل ا حجر ولا يعظم فلان ويعظم ل ا بلده ويعظم ل ا عرقه هنا م ا ف ي هنا من المفترض الجميع لا إله إ ل اله ا ل الا ل ه ل الله نلاحظ نصحف من فلن نرفك ولن نفسك من جنوبه لشيك الكمال الحجة الحجة الله الجائزة مقابل الرفض والبسوء والحجة المبروض سبحانه وظامنا حتى تعبير في في في رجع درجة وردته فرق يوم له من الله وجل يريدنا من جنوبه جزاء عز فأنا أن الحاج لا يقع في ذنب لا يقع في ت ف ي ه صفر صفر ا ل ط ب ل و ن ذنوب سبحان الله في هذه ا ل ز و ر ة م ك ث ف ة م د ر س ة الحج ركز على م س ا ل ة الذكر أ ك ث ر تركيز على م س ا ل ة الذكر لا ركز على ص ل ا ة ك ث ر ة ص ل ا ة كثره صياغه ص د ق ة ركز على الذكر ليش عندك غاية. أعظم شيء لان ء جميعا ي ل الشرك ي واحدة أن الشرك هو يفرق ويمزق كل شيء ولذلك لا يقبل في هذا المكان أ ن يذكر شيء آ خ ر يا علي يا حسين يا ف ا ط م ة يا هبل يا ع ز ة يا قمر يا, يا مسيح يا فلان ما في هنا ه المقصد الوحيد هنا أ ن يذكر ويعظم ا ل ل ه و ا ح د لا شريك له لا, لا ند ولا ظهير ولا ولا ولا ولا ي ع ظ م أ ه ل ولا ع ر ق ولا نسب ولا شيء كل شيء و ل ذ ل ك ا ل نبي قال كل شيء كل مظهر مظهر ا جاهليه كالعاده ت ق د م ي ه ا ت ي ن يضع كل صور ا ل ج ا ه ل ي ة كل صور الكبر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 الثج و ا ل ع ج ي ع ن ي راقة ان ل د م ا ء يكون ح هناك ل حتى ا ا ل ش ي ا والصحابة تجمعيه ن للاسفل ويكون هناك ت و م اشياء تصبح ا تجمعيه انقطع للاسفل ص ا من و ا ت تنقطع اصوات بعض الناس في المدرجات وفي ال... أو... المدرجات ر الثاني تبادل يعني مع ب إيجابية ي ة المسلم بأنه س ا ب لياقة يدخل عليه مع أي حدث. إحنا لما أي أي مع مع حدث حدث نحن ن ظ ر ل ل ح ا يتجمع فيه أ ك ث ر من ح ل ق من ن ا ح ي ة التعبد من ن ا ح ي ة ضبط السلوك من ن ا ح ي ة فتح مجال ل ل آ خ ر ف أ ك ث ر شيء ح ق ق مفهوما ا ي ج ا ب ي ة لدى المسلم ما في شيء يضاهي موضوع الحج من ن ا ح ي ة التعامل فهو يعطي لياقه أ ك ث ر فتح مجال ل ل آ خ ر من ن ا ح ي ة التعبد و يكون عنده أ ع ل ى معايير في موضوع التعبد ل ي ش لأن هذا مقصد وهذا ا ل غ ا ي ة من الحج فيكون عنده احتساب ل ي ا ق ة على مدى العقل فهي دوره م ك ث ف ة ل ي س فقط في التعبد فيها ف موضوع السلوك فيها موضوع ف ي ه اكثر أ موضوع أ ن ا أ ق و ل من المسلم الذي يريد أ ن يحقق موضوع إ ي ج ا ب ي ة عليه بالحج يعني سبحان الله المسلم دائما ولذلك ما هي الصفه التي جعلها ابن القيم من أ ع ظ م الصفات وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في ا ل ق ر آ ن كذلك ظاهره هي أ ق ر ب ل ص و ر ة المسلم و ح ق ي ق ة المسلم الكره م بذلك ل ج ع ا ابن القيم من أعظم أسباب انشرح الصدق الكريم من أكثر الناسش والبخير من فإن من يقول أعظم أكثر انشرحه م ولكن يجب ان يكون لك مؤمن كريم لا ن يكون لك ر مؤمن كريم م حتى ف لا ي ا و ن لك مؤمن كريم حتى لا ي يقدم ك أبسط شيء لك ن تشوف م ن البشاشة والبساطة ا ل و ك ر م والحفاوة وبعض الناس يقدم لك أ ح س ن شيء و م ع ب س و ك أ ن ه يتصدق ع ل ي ك ويمن عليك ولا لا ليش هذا كريم وهذا إيش ولذلك الكريم تجد منشرح ا ل ا ل صلى س ج ي ة فهي تظهر وتبرز فين بين الحجيج الحجيج فيهم من السخاء لبعضهم والبذل في أ خ ل ا ق ه والصبر على بعض والتسامح مع بعض تقول هذه ص و ر ة ا ل م س ل م الحقيقه هذا محك المكان ا ا ل ل ي يظهر معدن المسلم فعلا على حقيقته سبب ان يجزون كلام النفس صحيح صحيح وليس كلام الجيب شيخ موضوع سلوكيات او, أو مظهر سلوكي للاشخاص أ ش خ ص اللي تحدثنا المظهر ناضي ل به أ اللي يكونون في ا ل أ م ا ك ن مكه والطابع العام موضوع الخدمه طيب السؤال هنا يا شيخ حنا ماذا يترتب علينا حنا كمسلمين وموطننا س ع و د ي حنا ايضا اقول انا ممكن اننا نكون في هذا المصاف اللي هو موضوع ا ل خ د م ة بحكم انك ذكرت ا ل ج ا ه ل ي ة ك موضوع الشرف فنريد ولذلك ص ا كثير حديث مقبلين في في أكثر مدرسة عرفة مننا من وحنا على التشريف ل أيام ترى الحرم, الحرم في كتب التاريخ وحتى في القديم سمى بيت العرب بيت العرب يعني سدنته و أ ه ل ه العرب هم العاجل فلما يطلق أ ه ل م ك ة أ م القرى التي تحطم م ك ة العرب كانوا يعتبرون هذا بيتهم ف أ ن ت م ا ل ج ز ي ر ه جعلت ح ا ض ن ة الحرم أ ص ل ا ً تزيروا عموماً فهذا بيتهم من ان نفترضهم أ ك ث ر الناس ل ي ش ل أ ن سبل الناس إ ل ي ه م طريق الناس إ ل ي ه م والعجيب سبحان الله في كتب التاريخ هذه من العجائب كانوا أ ه ل م ك ة ومن ه م كانوا لا يغلقون أ ب و ا ب ه م عن ا ل ح ج ج ويضربون ويمنعون على ذلك بيتك ما ت ج ع ل ه م و ن وكان لباب ما ت غ ل ق ه يدخل الحج ا و ي أ ك ل ما ت أ ك ل ويشرب ما تشرب و ي ج ل س و هذا بيتهم ه ا يعني كان في مكان والمدينه لماذا الحقيقه من المفترض أ ن ك هنا ايش م هذا م ت ك ه جاي مسافر منهك الشهور كيف ب ي ج ي ك ب ي ج ي ك مستصح اموره ط ي ب ولا ب ي ج ي ك فيحتاج مكان واهتمام ا و ما هو يطردون ويضربون بسم الله العفو العالم ولكن ج ب ان تتمكن من التلبي من الممكن ان تتمكن من ا ل ت ا ب ي من الممكن ان تتمكن من التلبي م الممكن ان تتمكن من التلبي من الممكن ان تتمكن من التلبي من ا ل م ا ك ن ان تتمكن من التلبي من الممكن ان تتمكن من التلبي من الممكن ان تتمكن من التلبي من ل م م ك ن ان تتمكن من التلبي من الممكن ان ت ت م تقطع ا ل ع م ل صحيح؟ ولذلك هذا من المشاهد مشاهد الحج تذكر مشاهد الاخره ومنازلها لا شك يعني ك أ ن ه خروج من الدنيا لا باس احرام وماشي معك شيء ولا تفكر ف ه لك ولا مالك ولا شيء كذلك يخرج ن من الدنيا ن ف س ا ل ص و ر ة تثوب وتغادر ويوم ا ل ج م ع ة ا ل أ ك ب ر ا ل ك ن ل س يوجد كبير وعظيم وعظيم وعظيم وعظيم و ع ظ ي و ع ظ ي ح وعظيم وعظيم وعظيم وعظيم و ع ا ي م وعظيم ا ل ظ ي م وعظيم و ل ظ ي ا و ع ا ي م وعظيم وعظيم وعظيم وعظيم وعظيم وعظيم وعظيم وعظيم وعظيم وعظيم و ع ظ ي وعظيم وعظيم وعظيم و ل ن ي م وعظيم و ع ي م و ع ظ ي وعظيم وعظيم و ع ظ م ل ع ظ ي م وعظيم و لا ي م وعظيم よろしくお願いします。<シ>